ونفسه وما سوَّاه فألهمها فجورها وتقواها ونفسه وَمَا سوَّاه ونفسه وَمَا سوَّاه فألهمها فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها قد أفلح من ذكّها وقد خاب من دساها